بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على أشخاص الانبياء والمرسلين أما بعد نتدارس في هذا اليوم باذن الله عز وجل بعد الظهر وبعد العصر في كتاب اللمع للعلامه الإمام نبي إسحاق إبراهيم بن علي الشرازي الشرازي فقيه شافره إمام بن الأهمة من علماء السنة الموصول كتب فيه مؤلفون على مناهج مختلفة منهم من كتب على طريقة المعتزلة ومنهم من كتب على طريقة الاشاعره ومنهم من كان سلفي المعتقد فكتب كتاب الوصول على معتقد أهل السنة والجماعة ومن الصف الثالث الإمام الشيرازي رحمه الله، إنه قد وجد في عصره من الف على طرائق الاشاعره ومن ألقى على طرائق المعتزلة، وهو حماه الله جل وعلا من هذه الطرائق، فكان من علماء أهل السنة الذين اعتنقوا بالتاريخ الأصلي. وقد كتب الشيرازي، شيرازي توفي سنة 476. وكتب مؤلفات في الأصول كثيرة تعرفوا إن هو الف في الفقه مؤلفات منها كتاب المهذب في الفقه الشافعي وهو من أشهر كتب الشافعيه وقد شرحه العلامه النووي في كتاب المجموع وألف كتبا في فنون متعددة في علم الأصول ألف كتاب التبصرة يذكر فيه المسائل خلافية بين الاصوليين واقوال العلماء ويرجح بينها ثم الف كتابه هذا الذي بين ايدينا كتاب اللمع ليكون تذكره ومبتدا لطالب العلم والف بعد ذلك شرحا على هذا الكتاب اسمه شرح اللمع وكل هذه الكتب اتدى المؤلف كتابه اللمع بتعريف العلم والظن قال الحد هو عبارة عن المقصود بما يحصله ويحيط به إحاط كلمة الحد إذا استعملت فالمراد بها التعريف من المراد بكلمه كلمة الحد التعريف ببيان ما يدخل في المعرف وما يخرج منه بحيث يكون منعكسا مضطردا منعكسا لا يدخل اشياء خارج المعرف ولا يدخل فيه ولا يخرج منه شيء قال العلم هو معرفه المعلوم على ما هو عليه يقال فلان عال فلان عالم بوجود زيد معنى أنه عرف الأمر على حقيقته فالعلم هو المعلوم المعدوم على ما هو عليه وهل يشترط فيه سكون النفس قالت المعتزله العلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس ورد عليه لأن هذا المعنى صحيح. لأن العاصي العاصي يعرف الشيء ويعرف أن هناك جنة وأن هناك نار ويعرف أن العقوبة تترتب على الذنب لكن نفسه لم تسكن إلى هذا ومع ذلك لا يقال بأنه ليس بعالم وقال العلم ضربان علم قديم وعلم محدث فمن العلم القديم هو علم الله جل وعلا والله جل وعلا من صفته العلم فهو بكل شيء عليم وعنده جل وعلا علمان علم سابق قديم وعلم لاحق يكون بعد وقوع الوقائع كما قال تعالى ليعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فهذا بعد وقوع الأمر وبعض الناس يفسر هذه الآية ليعلم بأنها ليثيب وهذا تفسير خاطئ يخالف هذا اللفظ قال العلم المحدث علم المخلوق تقدم معنا أن صفة المحدث لا يصح لنا ان ننفيها بإطلاق عن الله عز وجل ولا ان نثبتها باطلاق ولذلك نحن نقول في صفه الكلام هي قديمة النوع حادثة إلى أحاق فإن الله جل وعلا متى أراد ان يتكلم تكلم ثم بدأ المؤلف مقسم أنواع العلم ثم انتقل إلى الجهل وقال الجهل هو تصور المعلوم على خلاف ما هو به وليسمونه الجهل المركب عندما تعتقد أن زيداً طويل هو في حقيقة الأمر القصير هذا يسمى جاء المركب لكن عندما لا تكون عالما بزيد هل هو طويل أو قصير هذا يقال له جهل بسيط أما الظن فهو تجويز امرين أحدهما أظهر من الآخر فرجحان أو في اعتقاد رجحان أحد الاحتمالين هذا يسمى ظنا يسمى أما اما الشك فهو تجويز امرين لا مزيه لاحدهما اين خالد يحتمل انه قد ذهب الى بيته ويحتمل انه قد ذهب الى السوق ونحن لا نعلم فهذا جوزنا امرين شككنا فيهما ولا مزيه لاحد الامرين على الآخر أما كلمة النظر من المعلوم أن علم أصول الفقه يعنى بالأدلة ما هو الدليل؟ الدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب, غر... نظري. إلى مطلوب خبري إلى مطلوب خبري إلى لا اذا إذا جاءتنا توصلنا بها إلى معنى نطلبه هذا يقال له دليل وما معنى كلمة النظر هنا ما يتوصل بصحيح النظر المراد بالنظر الفكر في حال المنظور فيه والنظر طريق من طرق تحصيل الإدراك ظنا أو قطعا ولا في النظر حتى يكون نظراً صحيحاً من شروط الأول أن يكون النظر كامل الأهلية لو جاءنا عامي فنظر في النص والدليل لا يقال بأن هذا نظر صحيح و الثاني أن يكون النظر في الدليل أما النظر في غير الأدلة لما جاءنا إنسان واستدل بمنام رؤية منامية هذا ليس نظراً صحيحاً لأن هذا ليس بدليل والثالث لا بد من الاستيفاء في الدليل والنظر فيما ما يعارضه ومعرفة كيفية الجمع بين هذه إلى كلمه كلمة الدليل بعضهم يقصدها على ما الى القطع وبعضهم يقول لا الدليل قد يتوصل بها إلى قطع وقد يتوصل بها إلى ظن وأما الدال فهو الناصب والواضع للدليل وهو الله جل وعلا ما هو الفقه؟ نحن نقول نعم حتى الآن في أصول الفقه أصول معناها دليل ادله ما معناها كلمة الفقه؟ الفقه في اللغة الفهم وفي الاصطلاح يقولون معرفة الأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة بطريق الاجتهاد ما هي الإحتام الشرعية الواجب والمندوب هذه هي إحتام شرعية ما هو الواجب ما يعاقب تاركه والمراد بهذا أن الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما. مثال الواجب لا walat, asalat, koljon, جواب خاطئ Asalat, الخمس Janissun, janna rawa, janna ليست janna طيب janna المندوب فهو ما يثاب rawa, janna rawa, التقرب rawa, janna rawa, janna المباح فهو ما خير الشارع في فعله وتركه بحيث لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لا في الفعل ولا في الترك مثل عمل الاصر الشرط طيب اما الحرام فهو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما ويترتب عليه ان يعاقب فاعله هو. وتاركه متى تركه لله فانه يثاب مثل الزنا شرب الخمر اما الربا فما المكروه فالمراد به ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم وحكمه انه لا معاقب فاعله واما تاركه فاذا نوى به التقرب لله فانه يكون مثابا كلمة الصحيح ما معنى الصحيح؟ هو الموافق للأمر المسقط للقرار صلات صحيح. صلاتك صحيحه يعني لا تعيدها عرف المؤلف فصول الفقه لانها الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمالي ما هي الأدلة؟ الأدلة خطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره وإجمع الامه والقياس والاستصحاب هذا بالنسبة للعلماء أما العامة فهم لا يتمكنون من معرفة هذه الدلالات فالواجب عليهم اتباع فتيا العلماء ذكر المؤلف بعد ذلك انقسام الكلام اقسام الكلام قال ما يتلفظ به الانسان على نوعين كلام مهمل لا معنى له مثل جنب معنى جنب هذا مهمل وهناك كلام مستعمل وهو الذي وضع للافاده على معنى الذي وضع المستعمل على نوعين ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الاسماء مثل زيد وعمر وما يفيد معنى فيما وضع له وفي غيره ومثل له بالاسماء والحروف والافعال وبعضهم يقول الكلمات منها ما يفيد معنا بنفسه مثل الأسماء والأفعال ومنها ما يفيد معنا إذا وضع مع غيره وهي الحروف الحروف لا تفيد معنا بنفسها والفعل هو الكلمة الداله على حدث مرتبط بزمان مثل فهمة وفعل و إن دلته قد تدل على ماضي وعلى حاضر وعلى مستقبل. المستقبل يكون أمر تقول افعل. وأما كلمة متى يكون الكلام مفيدا؟ يكون الكلام مفيدا إذا ركب من كلمتين فأكثر ترجيما مهديا إلى معنى. قد يكون من اسمين مثل زيد قائم وقد يكون من فعل واسم كقولك قام زيد عند الاصوليين يقولون قد يكون من اسم وحرف كقولهم يا محمد لكن النحاة يقولون هنا فيه فعل مقدر كانه قال محمد ينادى ذكر المؤلف على ذلك انكسام الكلام إلى حقيقة ومجاز تقول الاسد حيوان مفترس اذن ما المراد بكلمه الاسد هنا الحيوان المعروف وتقول رأيت اسدا يخطب اسد هنا لا يراد بها الحيوان المفترس وانما يراد بها الرجل الشجاع والمؤلف يقول بان انقسام الكلام إلى حقيقة هو مجاز هذا موجود في كلام العرب وقد نزل به القرآن وبعض ونسب إلى بعض العلماء انكار المجاز في اللغة وبعضهم قال ليس في القرآن مجاز وردع المؤلف على هؤلاء بمثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض يقول الإرادة من الحي فلما يقول جدارة يريد أن ينقذ هذا استعمال مجازي وإذا نظر الإنسان في الحقيقة والمجاز وجد أن من أثبت الحقيقة والمجاز نظر إلى الكلمة المجردة أسد قل في الأسد تستعمل في للحيوان المفترس وهنا استعملت للرجل الشجاع ومن نفى المجاز قال أنا لا أنظر إلى الكلمة الواحدة وإنما أنظر إلى الجملة ككل فإنما قال أسد يخطب لا يمكن أن يراد به الحيوان المفترس فتكون هذه الجملة أسد يخطب قد وضعت للردل الشجاع ولم توضع الحيوان المفترس والقول الثاني أقوى <تصفيق> لماذا؟ لأن العرب لا تتكلم باللفظ المجرد وإنما تتكلم بالجملة كامله ولذلك قلنا الكلام المفيد هو الجملة وأما اللفظ المفرط لا تتكلم به العرب وحتى عند الأصوليين تجدهم في باب التخصيص المخصصات المتصلة يقولون المستثنى مع المستثنى منه كالكلمة الواحده فهم لم يلتفتوا إلى اللفظ الواحده وإنما اتفتوا إلى الجملة لما قال له علي عشر إلا ثلاثة اربع عشرة الا ثلاثه تعتبرها كلمه واحد يعتبرها معنى واحدا ولا صح التمييز بينها فهكذا في باب الحقيقة والمجاز قال المؤلف هناك فوارق بين الحقيقه والمجاز منها ان يصرح بان هذه الكلمه من انواع المجاز ومنها ان الحقيقة تسبق الى الذهن لكن المجاز لا يسبق إلى الفهم عند سماعه ومنها أن الحقيقة يمكن تصريف الكلمة منها قال قائل مقول قولا بينما المجاز يقول لا يتصرف فيما استعمل فيه قسم المؤلف الكلام إلى أو الحقائق إلى أنواع كل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز هناك حقيقة لغوية تقول السماء وتريد بها البناء المحكم السبج السماوات وتقول الأرض وتريد بها التي تحت قدميك هذه حقيقة لغوية هناك حقيقة عرفية هناك حقيقة عرفية وهو أن يتداول بيننا كلمة تخالف الدلالة اللغوية مثل ماذا؟ هذا ما اسمه؟ جوال في اللغة الجوال هو الذي يتجول وينتقل من مكان إلى آخر لكننا في العرف استعملناه بهذا الجهاز هذه يسمى حقيقة عرفية وهناك حقيقة شرعيه يعني يكون هناك لفظ له معنى في اللغة فتأتي الشريعة وتستعمله في معنى آخر اما بالتقليل من معناه أو الزيادة أو بنقله الصلاة في اللغة الدعاء والثنم بينما في الاصطلاح أقوال وأفعال منها الركوع، السجود وجلوس وقيام ممتدة بالتكبير مختتمه بالتسليم فهنا جاء الشرع فوضع لنا حقيقة أخرى مغايرة للحقيقة اللغوية بعض الأشاعر ينكر الحقيقة الشرعية ويقول الشرع ورد بلسان العرب حين يذن نبقى عليه ومنطلق قولهم هذا هو من كلامهم في الارجاع من كلامهم في اي شيء في الارجاع انهم يقولون الايمان في اللغه هو التصديق فابقيناه على دلالته ولا يصح ان نجعل في اللغه دلاله لكلمه أو لا يصح لنا ان نجعل في الشرع دلاله لكلمه الايمان غير المعنى اللغوي باطل من هجوم متعددة أولها أن الشريعة تتصرف في الكلام ولها عرف وثانيها أننا لو فرضنا أن الأمر ليس كذلك فما الدليل على أن الإيمان هو التصديق بل الإيمان أشمل لأن الإيمان يشمل معاني متعددة فحصره على التصديق فقط لا يصح. والجواب الثالث لو فرضنا أن الإيمان هو التصديق فإنه لا يدل على أن الأعمال لا تدخل فيه لأن الأعمال قد تكون تصديقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر إلى أن قال والفرج يصدق ذلك وهذا فعل سماه تصديقا فدل ذلك على أن حسرى التصديق في الاعتقادات أو في الأقوال قولا خاطئ هناك من أنواع الكلام إلى الفاظ المشتركة إلى المشتركة مثال ذلك لفظ والليل إذا عسعس عس. قد يراد بها الدخول دخول الليل وقد يراد بها خروج الليل ولا مانع في اللغة أن يكون اللفظ الواحد المشترك يدل على جميع معانيه إذا لم تكن متنافيه وهذا من إعجاز القرآن عس عيس على الدخول وتدل على الخروج لأن كل منهما آلح عظيمة أقسم الله جل وعلا بها وبعض الحنفية والمعتزلة يقولون لا يصح. ان يحمل اللفظ واحد على معنيين مختلفين ولكن الصواب جوازه وهو معروف في لغه العرب إذا تردد اللفظ بين العرف الشرعي واللغوي فحينئذ نحمله على العرف الشرعي بعد ذلك ذكر المؤلف الكلام في الأمر والنهي وعرف الأمر بأنه قول يستدعى به الفعل ممن هو دونه إذن الأمر لا بد أن يكون قولا أما المعاني النفسية فإنها ليست امرا لا يكون الأمر امرا حتى يكون لفظا متكلما به منطوقا به والشرط الثاني أن يكون الأمر فيه طلب يكون l-lafu, fiħi palab. Fryda, niekonna l-lafu, fiħi palab, fairy tale, amwan. Wa, labuta, niekonna, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, وقال بعض العلماء زاد فيه لانها على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب لكن هذا لا يصح لأن بعض الاوامر لا تحمل على الايجاب هناك اوام هناك الفاظ على صيغه افعل لكنها ليست اوامر كقوله جل وعلا اعملوا ما شئتم فاتوا بعجل سور مثله هذه الاوامر لماذا صرفناها عن الوجوب هذه صيغه افعل هنا لماذا صرفناها عن كونها امرا لوجود القرينه معها صيغه افعل اذا كان معها قرينه عمل بالقريه إذا لم يكن معها قرينه فإنها تكون امرا وفعل الأمر إذا كان معه قرينه حمل على مدلول القرينة واذا لم يكن معه قرينه فانه يدل على الوجود ما هي صيغ الامر ما كان على صيغه افعل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين ما كان فعلا مضارعا مسبوقا بلا بالأمر كقوله وليطوفوا بالبيت عتيق كذلك اسم الامر وهي صيغه تدل على الأمر. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ولله على الناس حج البيت هذه كلها اوامر للوجوب قال إذا كان مع الأمر قرينة تصرفه عن الوجوب فإنه يعمل بمدل تلك القرينة إذا صرفت القرينة الأمر عن الوجوب ولم تبين المقصود به فإننا نحمله على الندب قال تعالى وأشهد إذا تبايعتم هذا أمر ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد فنقول هنا الامر هنا ليس للوجود طيب على اي شيء نحمله لم يعرف في القرينه محمل الامر فنحمله على الندب والاستحباب وبالتالي نقول الامر او المندوب مامور به حقيقه بمعنى ان الأمر إذا صرف عن الوجوب بقرينة ولم تبين القرينة ما المراد به فإننا نحمله على الندم الأمر له صيغة تدل عليه بنفسها هي فعل افعل ونحوه خلافا للاشاعره الذين يقولون الأوامر هي المعاني النفسية وأما الالفاظ هي عبارة عن الكلام وعبارة عن الأمر وليس أمرا والدليل على هذا قمق أولها أن أهل اللغة يجعلون الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، فيجعلون الألفاظ تنقسم إلى أوامر ونواهي، ويدل على ذلك أن المتكلم لا يحتاج إلى إراد قرينه تدل على أنه يريد الأمر وأن لفظة افعل تدل على الأمر بنفسها ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سما ما قال به ما ورد في النصوص على صفة فعل بأنه أمر. هل الأمر يحمل على الوجوب أو يحمل على غيره إن كان معه قرينه حمل على مدلول القرينه إذا لم يكن معه قرينه فلا أصل أنه يحمل على الوجوب ما الدليل؟ قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواه ما مامور به على هذا الحديث ليس مامورا به امر ايجاب مع انه مندوب فلو كان الامر للندب لما صح هذا اللفظ قال الأمر بعد الحظر على أي شيء يحمل إذا وردنا نهي ثم وردنا بعده أمر فما هو مدلول هذا الأمر؟ قال المؤلف يدل على الوجوب لأن أدلة الوجوب عامة تشمل الأمر بعد النهي وهناك قول يقول بأنها تحمل على الاباحه والصواب أن الأمر بعد النهي يعيد الأمر على ما كان عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزوروها هذا في الأمر ورد بعد النهي كانت زيارة القبور سابقا مندوبا إليها ثم نهي عنها ثم أمر فنحمل هذا الأمر على ما كان عليه الحال قبل النهي فنقول زيارة القبور مندوب إليها إذا علق الأمر بشرط مثل قوله إذا زالت الشمس فصلوا الظهر فإنه حينئذ يحمل على مدلول الشرط لأنه لتكرر الأمر بتكبر حصول الشرط أما إذا لم يكن مع الأمر قرينه فهل يحمل على التكرار أو يحمل على مرة واحدة؟ هذا بالخلاف بين الرسوليين والصواب أنه يحمل على المرة الواحدة إذا قال صلي هذا في الأمر حينئذ نحمله على مرة واحدة إلا أن يكون معه قرينة إذا تكرر الأمر قال صلي صلي فحينئذ هل هو أمر جديد بصلاة أخرى أو هو تأكيد للصلاة السابقة هذا فيه خلاف بين الاصوليين الامر اذا جاء امر هل يحمل على الفور ويجب امتثاله مباشره او يجوز تاخيره ذكر المؤلف هذا فقال ان كان هناك قرينه حمل على مدلول القرينه اما اذا لم يكن مع الامر قرينه فقد اختلف اهل العلم في ذلك فقال طائفه وهم الجمهور الامر يدل على الفور وقال اخرون بانه لا يدل على الفور ويجوز التراخي في فعله والصواب هو القول الاول لان هذا هو مدلول الامر في لغه العرب لو قال لابنه احضر الماء ولم يحضره الا بعد سنه ما امتثلت من اين اخذنا هذا من ان الامر يفيد الفور وقال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم ولما امر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بان يحلقوا بعد صلح الحديبيه ويتحللوا تاخروا وتلكوا في هذا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ودخل على ام سلمه لو كان الامر لا يريد الفوضى لما صح ان يظل منهم ولقالوا له الامر لا يدل على الفور ومن ثمرات هذه المساله مساله وجوب الحج الحج واجب امر به في قوله ولله على الناس حج البيت هل وجوبه هو على الفور او يجوز التراخي فيه قال الجمهور على الفور لان الاصل في الامر ان يدل على الفور وقال الشافعيه يجوز تاخيره لأن الأمر لا يدل على الفور الاوامر على نوعين اوامر يكون المامور مستغرقا لجميع الوقت مثل الصيام من اول طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا نسميه واجب مضيق وهناك اوامر تتعلق بزمان يمكن فعل الواجب فيها اكثر من مره مثل صلاه الظهر هذا نسميه واجب موسع إذا فعلت إذا solat w الظهر mحدده بوقت Edu fakt, solat الظهر في هذا الوقت to są, ede, ede. Edu بعد الوقت w قضاء momencie, طلب من المكلف, فعل فلم يفعله, في وقته هل يجب عليه القضاء بمجرد الأمر الأول ede, لا بد من أمر جديد. هذا الخلاف بين الاصوليين مترتب عليه من فاتته الصلاه متعمدا من فاتته الصلاة ناسيا او نائما فانه يقضي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها طيب من تركها متعمدا حتى خرج الوقت هل يقضي او لا يقضي فيه خلاف بين الاصوليين من نشا هذا الخلاف هل يجب القضاء بأمر جديد او يجب بالامر الاول فطائفه يقولون اذا فات الوقت خلاص ما عاد ينفع في الصلاه ولا تزيدك ومثل من في رمضان متعمدا تقضيه رمضان لا تصوم ما عاد تجزيها واخر قالوا يجزئه لان الامر بأصل الفعل يفيد الامر بقضائه إذا فات وقته. إذا أمر بأشياء على يمكن أن يؤمر بأشياء على الترتيب. مثل المجامع في رمضان يعتق ثم إن لم يجد الرقبة صام شهرين ثم إن لم يجد أطعم ستين مسكينا. هناك بعض الكفارات يكون فيها تخيير مثل من حلق رأسه في الحج فإنه يخير بين صيام ثلاثة أيام أو اطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ويجوز له فعل أي واحدة منها وإذا فعل واحدة فهو الواجب عليه إذا كان الواجب لا يمكن فعله إلا بفعل وسيله مؤديه اليه فإن الوسيله حينئذ تكون واجبه مثاله صلاه الجماعه واجبه الذهاب الى المسجد وسيله لصلاه الجماعه فيكون الذهاب واجبا الصلاه واجبه لا تتم الا بالوضوء ووجب الوضوء لا يمكن استيعاب غسل الوجه الا بغسل شعرات من الراس حينئذ لا بد من غسل هذه الشعرات اذا نسيت صلاه من صلوات امس ونسيت ما هي هذه الصلاه انت تعلم انك قد نسيت صلاه لكن لا تدري اي الصلوات فماذا تفعل نقول افعل الصلاوات الخمس كلها لماذا؟ لأن يجب عليك فعل الصلاة المنسيه ولا تتمكن من ذلك إلا بفعل الصلاوات الخمس كاملة حينئذ يكون فعل الصلاوات الخمس واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا أمر بشيء فإن هذا يفيد النهي عن ضد اسكت هذا امر بالثبوت نهي عن الكلام من جهه المعنى لا من جهه اللفظ اجلس نهي عن القيام منهي عن الاضطجاع ونهي عن الاضطجاع فلا امر بالشيء نهي عن ضده على سبيل الوجوب ان كان الامر الاول واجبا واما اذا كان الامر الاول من ندبا فان الضد يكون مكروها ولا يكون واجبا اذا امرت باجتناب شيء ولا يمكن ان تجتنبه إلا باجتناب شيء اخر مثال ذلك اذا منعك الشارع من الزواج بأختك فاشتبهت اختك بامراه اخرى OK, mówiąc, الجميع. Francuzality, zanimIsません Mamy to jest coś u Nie wiem, tylko zamk A حرام. لا لا يمكن momencie, تجتنب nie ma żadnych problemów, nie لا تعلم من هي الحرام واحدا والمشتبه به غير محصور هناك امراه رضعت من امي من سكان مدينه باريس لا اعلم من هي هل يحرم على ابن جميع نساء باريس نقول لا يحرم لماذا لان النساء هنا غير محصورات اذا نوعا اذا اختلط الحلال بالحرام فما الحكم؟ الاختلاط الحلال بالحرام على انواع، النوع الاول ان يختلط فيمتزجا فهنا دين حكم مثل ما طاهر وما نجس اختلط حرم جميع. الثاني ان يختلط الحلال والحرام ولا يمتزج ويجدر لهما بديل ويجدر لهما بديل فحين إن نتركهما ونأخذ بالبديل عندنا دبيحتان إحداهما مذكّه والأخرى ميتة اشتبهت عليه. وعند لحم آخر أكل من لحم الآخر مثل الأخوات الأربع لم يكن لهما بديل فماذا نفعل؟ مثال ذلك عندك ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر اختلط النجس بالطاهر هنا فماذا نفعل ومن ثقم اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة اقوال القول الأول يقول يتيقن يعني يصلي صلاتين حتى يتيقن أن أحد الصلاتين كانت بثوب طاهر وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد والقول الثاني يقول يختار يأخذ بأحد الثوبين مباشرة وسيصلي صلاة واحدة وهذا قول الحنفية والقول الثالث بأنه يجتهد بينهما فينظر في هذا وينظر في هذا فما غلب على ظنه أنه النجس تركه وما غلب على ظنه أنه الطاهر صلى به وهذا هو مذهب الإمام مالك ولعله ارجح الأقوال في هذه المسألة وذلك لأن الشريعة قد عولت على الظن والعمل بالغالب إذا أمر بفعل ففعله المكلف فهذا يدل على أن فعله مجزئ وأنه مصدق للقضاء خلافا لبعض المعتزله إذا قيل لك صلت ظهر في وقت كذا هذه الصلاة فهذا يدل على جزاء. Uh, إذا كان هناك أمر اقتغن به منه شيء واجب، لكن المكلف زاد على حد الواجب، فهل يكون الجميع واجباً أو يكون المقدار الأول؟ أقول هذا على أنواع. نوع الأول إذا تميز المأمور به عن غيره أمرت فالركوع أن, تس... أن تسبح الأمر تسبحه واحد ما زال عن ذلك فهو ندب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها ندب هذا لا إشكال فيه لكن في مرات يكون المقدار الواجب لا يتميز عن الزيادة مثل الركوع ليس هناك فاصل في الركوع بين المقدار الواجب والزيادة فهل الجميع يكون واجبا كما قال طائفة أو أن الواجب هو الجزء الأول وما زاد عليه يكون مندوبا كما قال طائفة وهذا القول الثاني هو اظهر الأقوال في المسألة طيب لو أمر بشيء فانقصه المكلف فننظر إن كان هذا الناقص شرط في الصحه هنا لا يكون المكلف قد ادى ما هو به ومرتب الصلاه على الطهارة, لكنك صليت بدون طهاره نقول صلاتك غير هكذا لو ترك من العرقان, أما إذا كان ما تركه ليس بشرط فإن الصلاة تكون صحيحة مثل ترك التسمية في الطهارة هل إذا توضى بدون وضوء يدخل هذا الوضوء في مسمى الأمر؟ هذا نفس المسألة السابقة طيب ننتقل بعد ذلك إلى المأمورين النائم يتوجه إليه الأمر وهو نائم لا لكن قد يتوجه إليه الأمر بعد استيقاظه لقضاء ما فاته حول النوم المجنون هل هو مخاطب هل هو مأمور نقول لا ليس مخاطبا السكران هل يخاطب نقول ليس مخاطبا فإن قال قال بعض الفقهاء يقول تجب تجي في مال المجنون والسكران يجب عليه أثر فعله لو قتل قتل وكثير منهم يقول طلاق السكران واقع يقول هذه المسائل ليست من خطابه هو وإنما هذا خطاب متعلق بفعله وهو لا يخاطب أثناء هذه الصفات ومثال هذا مثال الحيوانات البهيمة يتعلق الخطاب بها كيف تذبح كيف يحسن إليها كيف إذا أتلفت مالا للآخرين وجب على مالكها الضمان هذا خطاب تعلق بفعلها لكن لا يدل على أنها مخاطبة أو أنها مكلفة طيب المكره هل يدخل في الخطاب أو لا المكره على نوعين نوع يزول منه الاختيار كمن أخذ من الأعلى فأسقط فسقط على شخص تحته نقول حرام عليها لأنه قتل من تحته ونزال اختياره بالكلية فبالتالي لا يكون مكلفا ولا مخاطبا النوع الثاني المكره الذي يبقى عنده نوع اختيار فهذا نقول لأنه مكلف وقد يكلف بمخالفه الاكراه وقد يكلف بموافقه الاكراه على او بسبب الموازنه بينهما اذا اكره على الدخول في بيت زيد قيل له ادخل بيت زيد والا قتلناك نقول قول الدخول لا من قتل فيجوز فالتكليف حينئذ يتوافق مع مرتضى الاكراه وقد يكون مخالفا له كما لو قال له اقتل هؤلاء العشره والا قتلناه نقول هو مكلف بان لا يقتل على خلاف مقتضى الاكراه لماذا هو مكلف لانه لم يزل لم يزل منه الاختيار بالكليه طيب عرفنا هذا واضح هذا لانني ساقرر شيء اخر المعتزله يقولون المكره مكلف مطلقا شاعر يقولون المكره غير مكلف مطلقا منين من شاء هذا الأشاعر يقولون العبد مجبور على فعله مجبور على فعله فهو بمثابة الورقة التي تأرقها الهواء. يقولون هذا المكره مجبور على فعله فيكون مكلفا حتى ولو كان الاكراه يزول منه الاختيار هذا الذي يلقي مكره ومع ذلك هو مكلف من يقوله لا بناء على معتقدهم في الجبر والقدر المعتزله يقولون المكره مكلف المكره غير مكلف مطلقه لماذا اخدم من قولهم ان العبد يخلق فعل نفسه قالوا فاذا اكره قلت له اقتل واله قتلناك يقولون هنا اصبح لم يخلق فعله وانما الذي خلقه مجبره هو هذا القول كماله خطا في العقل هو مخالف لدلاله النصوص الصبي هل هو مخاطب الله غير مخاطب الصبي على نوعين الصبي غير مميز غير مميز فهذا لا يتوجه اليه الخطاب لانه لا يفهم ولانه لا تتمحض لكنيه النوع الثاني الصبي المميز الى حد القلوب هل هو مخاطب او غير مخاطب هل هو مكلف او غير مكلف Powinniśmy قبل البلوغ بين التمييز والبلوغ من momencie, غير مكلف غير مكلف بس momencie, to była طيب من يقول مكلف nie بس nie ما معنى هل هو الخطاب هنا الاذن يكون الصبي غير مكلف لانه لا يجب عليه شيء ولا يحرم منه شيء اول او ان التكليف والخطاب الخطاب والنهي بحيث يشمل المندوب والمكروه فيكون الصبي مكلفا لانه يندب الى ويندب هنا خلاف ناشئ من المصطلح مصطلح التكليف ما هو. طيب المملوك يدخل في الخطاب لكنهم هل يدخل المملوك في الخطاب بالواجبات الماليه اكثر الاصوليين يقولون لا طيب النساء هل يدخلن في التكليف ها باي شكل اجماع لكن هناك اوامر وجهت الى الرجال فهل يدخل النساء فيها الألفاظ الموجهة للرجال منها خطاب باسم الرجال أو باسم الذكور فلا يدخل فيه الاناث ومنها خطاب يصلح أن يشمل بعمومه النساء مثل الجمع المذكر السالم كقوله يا كقوله على المؤمنين أن يصلوا الله ولي الذين امنوا وهناك أيضا واو الجماعة يدخل فيها الإناث كقوله تعالى أقيموا الصلاة طيب إذا توجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل جميع أمته. الأصل في الخطابات الموجهه للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تشمل جميع الأمة، لأننا مهورون بالاتباع له. إلا أن يأتي دليل يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. الخطاب الموجه إلى أحد أفراد الأمة هو خطاب لجميع الأمة. لما جاءه المجامع لأهله قال اعتق راقبه نقول هذا خاص به لا هو جام بجميع ممن وجد فيه هذا الوصف لما قال لعمر بن أبي سلمة يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك هل هو خاص بعمر إذا الخطاب لواحد من أفراد الأمة خطاب لجميعها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بشيء هل هو يدخل في الخطاب او لا يدخل قال لا تواصل هذا خطاب للامه ثم هو واصل نقول الاصل انه يدخل في خطابه ولذلك قالوا لكم يا رسول الله انك تواصل لو كان لا يدخل في خطابه لقال لهم انتم لا تفهمون انا لا ادخل في خطابي لكنه لما بين لهم عله اخرى وقال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. تلعلق أن الأصل أنه يدخل في الخطاب. هذه مسألة مهمة وهي مسألة خطاب المعدوم. هل الخطاب الموجه للناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يشمل المعدومين أو لا؟ هذه المسألة جاء بها المعتزلة لرد مذهب الأشاعرة. الأشاعرة يقولون تكلم الله في الأزل ثم لا يتكلم بعد ذلك. فقال لهم المعتزلة يا أيها الأشاعرة أن عقولكم الخطاب يستدعي وجود مخاطب. فإذا كان خطابا في الأزل فكيف يخاطب به من لم يوجد بعد؟ فدل هذا على فساد مذهبكم. هذا التشغيل يصح على مذهب الأشاعر لكن على مذهب السنة الذين يقولون الله يتكلم متى شاء لا توجه إليهم هذا الرد إذا ورد الخطاب بلفظ عام فالأصلا يشمل جميع الأفراد الذين يدخلون في الخطاب وقد يكون هذا الدخول على جهة البدلية كما في المطلق ويدخل فيه الواجب الكفائي وقد يكون الدخول فيه على جهة العموم والاستغراق ويدخل فيه الواجب العلمي فروض الكفايه مثل ماذا الصلاه على الجنازه فروض الاعيان مثل ماذا الصلوات الخمس الواجب مره يسمى مكتوب ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ومرة يسمى الحتم ومرة يسمى الفرض الجمهور لا يفرقون بين كلمة فرض وبين كلمة واجب الحنفيه يفرقون فيقولون الواجب ما أمر به بدليل ظن والفرض ما أمر به بدليل قطع والمسألة في الاصطلاح ما هي السنة الاصل في السنة الطريق الذي يقتدى فيه والمراد به هنا ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وقد يراد بالسنة ما هو أعم بحيث يكون في مقابلة البدعة تكون الطريقة الشرعية هي السنة والطريقة غير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي البدع. إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هل هذا حجة؟ نرفع النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم فإن قال قال طيب يمكن الصحابي ما يعرف ما معناه الأمر يمكن أن يكون الصحابي غير فاهم لكلمة الامر عندما قال أمر رسول الله يمكن نزله على غير المراد به فنقول الصحابه هم أهل اللغة هم أعرف منا من اللغة قال طيب مدلول الامر فيه خلاف كل هذا الخلاف خلاف ناشئ ما وجد إلا بعده العصور المفضلة إذا قال الصحابي من السنة كذا فإننا نحمله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على أنه مرفوع قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقارب الأمر في أكثر المسائل السابقة والنهي طلب أو اللفظ المقتضي طلب ترق فعل من الأفعال بحيث يكون على جهة الاستعلاء الأصل في صيغة النهي صيغة النهي مثل ماذا؟ لا تفعل هذا الأصل وقد تكون صيغة صريحة نهيتكم عن زيارة هذه الصيغة نهي صريحة إذا كان مع النهي قرينة حمل على ما تدل عليه القرينة إذا لم يكن معه نهي فالأصل في النواهي تدل على التحريم قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا متى يكون الانسان عاصيا اذا خالف النهي ويقول والنبي صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما يقول واحد هذا النهي يدري على الكراهه نقول لا فذي خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن صيغه الأمر إذا تجردت على القرائم فالاصل أن تحمل على الوجوب إذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهذا أمر بهذا الضد أما إذا كان له أضداد كثرة فإنه حينئذين يكون امرا بواحد من هذه الأضلات لما قلت لك لا تتكلم هذا أمر بالسكوت لكن إذا قلت لك لا تقف فهو أمر بواحد الأضلات إما جلوس أو القجال مثال هذا لما قال أو هذا المثال واضح إذا الأصل في النواهي أن تدل على الدوان من الامور غير قيام الساعه من النهي لقيام الساعه قد ينهى عن احد شيئين فبالتالي لا يتعين التحريم في احدا العينين مثال ذلك قال لا تجمع بين نقطتين لو تزوج الاولى صح لو تزوج الثانيه صح فهنا نهي عن شيئين على جهه الجمع بينهما إذا نهي عن فعل، فالأصل أنه يدل على فساد الفعل إذا وقع على الصفة المنهية عنها. ما معنى فساد؟ يعني أنه لا تترتب عليه آثار الصحيح مثال هذا: ما هي آثار البيع؟ انتقال الملك بين البائع والمشتري. إذا كان البيع فاسدا، لم ينتقل الملك. ما هي اثار الصلاه سقوط القضاء والاجر والثواب فاذا كانت الصلاة فاسده لم تسقط القضاء اذا نهي عن الشيء فهذا دليل على فساده بمعنى انه لا تترتب عليه اثار الفعل الصحيح نهي عن الزنا فحينئذ لا يترتب على الزنا ثبوت النسب لان هذه اثار الفعل الصحيح اذا نهي عن الصلاه بدون وضوء فهذا يدل على ان الصلاه بدون وضوء هاسدة لا تترتب عليها اثارها هذا القول هو قول اكثر علماء الشريعه ان النهي يدل على الفساد ويدل على ذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي أنه فاسد غير مقبول من صاحبه وهناك أقوال في هذه المسألة الكثيرة ذكرها المؤلف بعد ذلك ننتقل إلى العموم العموم لفظ واحد يستغرق معاني متعددة على جهه التساوي لما اقول لك سلم على من قابلت حينئذ تسلم على جميع من قابلت الصغير والكبير الطويل والقصير العريض والنحيف الى غير ذلك هذا يسمى هش. عموم, يسمى عموم. لما قال تعالى واقيموا الصلاه ما يقول واحد انا غير مخاطب بهذا هذا مخاطب به غيري نقول العموم يشمل جميع الافراد حتى انت ألفاظ العموم العموم له الفاظ محدده اللفظ الاول اللفظ المعرف بال ان المسلمين بعض المسلمين او كلهم حافل w ضعف ان الانسان لفي خسر بعض الناس او جميعهم جميع الناس هذه اذا كانت ال للجنس اما اذا كانت عاديه فانها لا تفيد العموم الثاني لفظ النكره في سياق النهي او ما مات إذا قال إذا قال لا تشرب خمرا خمرا هنا نترى في سياق النهي الذي يماثل النهي فيشمل جميع أنواع الخمور سواء كانت مامعة أو جامدة محلية أو أجنبية أو غير ذلك لما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تبعوا مع الله احد النكره في سياق النفي فتكون عامه النكره الجمع هناك جمع نكره مثل مسلمون هذه لا تفيد العموم وتحمل على أقل المسمى لو قال تصدق على مساكين يكفيه تصدق على ثلاثة هل يجب عليه تعميم جميع المساكين بالصدقه ما يجب عليه ذلك النوع الثالث الاسماء المبهمه مثل اسماء الشرط واسماء الاستفهام والاسماء الموصوله فانها تفيد العموم لله من في السماوات جميعهم او من من الفاظ العموم فيشمل في الجميع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا من الفاظ العموم النوع الرابع من الفاظ العموم كل وجميع وما al-rumu, اذا وردنا نكره جمع فإن لا نحمله na على شيء على, أي شيء على أقل الجمع ما هو أقل الجمع؟ الجمهور يقول ثلاثه وهناك طائفة قالوا هو اثنان والصواب انه ثلاثه لان العرب فارقت بين المفرد والمثنى والجمع الاصل في الفاظ العموم السابقه أن تدل على الاستغراق بنفسها بدون حاجه الى قليله خلافا للاشاعره الذين يقولون هذه الألفاظ لا تدل على العموم الا بقرينه بناء على قولهم بان الكلام هو المعاني النفسية فلا يدل اللفظ على معنى الا بقرائن هذه الالفاظ السابقة تدل على العموم سواء قصد بها المدح أو الذم او قصد بها الحكم في الحمل على العموم بمجرد ورود اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه وإجراءه على العموم. إذا نزلت آية قرآنية فيها لفظ عام دليل قد ال, Club, nie nie so, ouais, w tym momencie, gdybyśmy nie mieli wiedzy, to هل فيها mieli wiedzy, to byśmy nie mieli wiedzy, to byśmy nie mieli wiedzy, to byśmy nie mieli wiedzy, to مثل قال وذهب فهذه الأفعال لا تدل على العموم بنفسها إلا إذا سبقها نفي وحذف مفعولها إذا قال لا تكلم لا تكلم أي أحد هذا عام فهنا العموم ليس مستفادا من الفعل وإنما استفيد من حذف المتعلق حال كوني السياق نفياً فهو بمثابة النكر في سياق النفي لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر قالوا نحمله على أقل أحواله هناك قضايا وردت في عهد النبوة تسمى قضايا أعيان تكون خاصة, خاصة بمن كانت القضية تجاهها شهادة كذيفة بشهادة رجلين هذه قضيه عين لا يجوز دعوى العموم فيها قال وكذلك المجمل من القول المفتقر الى اضماره لا يدع في اضماره العموم هنا مرات يحدث بعض الكلام من اجل انه مفهوم ليس كذلك تقول من أمثلة هذا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او سفر فعده من ايام اخرى هل كل من نساء يجيب عليها القضاء او اذا اخطر كان إذن هنا كلمه تحتاج الى تقدير وهي فمن كان منكم مريضا او سفر فافطر فيجب عليه قضاؤها بعده ايام اخرى فهذا تقدير الالفاظ المضمره تحتاج الى تقدير هل اذا احتاج اللفظ الى تقدير نعمم هذا التقدير او نخصه بشيء واحد مثال هذا لما قال تعالى حرمت عليكم الميته ما المراد الأعيان لا يكون لها تحريم ولا يكون لها حرم وانما الاحكام في الافعال فحينا لابد من تقدير فعل حتى يصح الكلام تقول ايش تحريم حرمت عليكم الميت يعني حرم عليكم اكل الميت فحملته على لفظ واحد طيب بقيه الاستعمالات هل نحرمها بدلاله الايه ان قلنا بعموم المقتضى قلنا al تحريم جميع استعمالات ġemij, istrymalat l-majte. Hurlimet għalekun, t-tachrimet ġemij, istrymalat l-majte. I mkulna, bien, il-mokta عموم <mum> <mum> دلاله l لما قال النبي صلى الله عليه وسلم salwadabra liwisallem inna ma l-għamalu binnijad. L-iħtaġi liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem قال liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem liwisallem نحمله جميع عموم دلاله الاقتضاء اللفظ العام قد يرد تخصيصه في بعض المواطن قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قرون استثنى من ذلك الحامل في قوله و اولاد اجلهن يضعن حملهن استثنى من ذلك صغيرة السن فإنها تعتد بثلاثة أشهر استثنى من ذلك المراه المطلقة إذا طلقت قبل الدخول بها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نفحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها Miesięczny, ale na naszej, na tą, na tą, na na tą, na na tą, Ale na na Daj salat, dla asobna نفس na fsir kitar, uragana n-nixałla n-rudziel bieg w kitar ان l-fek, w